بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل ا م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد فيا من رضيتم بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا أ ن الله قد أ ن ز ل في محكم التنزيل بعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار ا ل آ خ ر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا ف س ا د و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ا ي ة من س و ر ة القصص يقول الفضيل عندها هنا هلكت الامان تلك الدار ا ل ا خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين والمجاهد انما نال العلو الى هذه ا ل م ن ز ل ة وارتقى درجات ا ل ج ن ة ا ل م ئ ة انها م ئ ة د ر ج ة وقد اعدها الله للمجاهدين لانه اختفى عن الانظار وتوارى بين طبقات التراب اشعث اغبر اذا وقف على الباب دفع واذا تكلم لم يسمع له واذا امر لم يطع إ ل ا من قبل الصفه الصادقه المخلصه التي ارتضت هذا الطريق الى رب العالمين ولذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بين ا ل ع ز ل ة وبين ا ل ج ه ا ء المجاهد بين المعتزل للناس وبين المجاهد لان هاتان خصلتان تلتقيان في ا ل غ ر ب ة في هذه الدنيا وعدم ا ل ر ف ع ة في ا ل أ ر ض قال خير الناس أ و من خير معاش الناس رجل آ خ ذ بعنان فرسه طير على متنه كلما سمع ه ي ع ة او ف ز ع ا ن طار إ ل ي ه ا يبتغي الموت مضانه قال ثم قالوا ثم ق ا ل ثم اي قال يا رجل يعتزل الناس ويدع الناس من شره في شعب من الشعاب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هاتين الغربتين والجهاد مقدم على اعتزال الناس والاعتزال لا يجوز إ ل ا عند اشتداد الفتن أ و كما قال صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا ر أ ي ت م هوى متبعا وشحا مطاعا و إ ع ج ا ب كل ذي ر أ ي ب ر أ ي ه فعليك ب خ ا ص ة نفسك والجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي اليوم وقد تقرر انه فرض عين عند كل من عنده اي ص ل ة بكتاب او بفقه او بغير ذلك ولا يستطيع عالم ان يجادل الان في هذه ا ل ق ض ي ة وقد ا ف ت ى بهذا كثير من العلماء البارزين وذلك انه قد اغتصب شبر من اراضي المسلمين فيصبح الجهاد فرضاك واذا ر أ ي ت الشعب الافغاني قد طحنته ا ل م آ س ي واعتصرته الالام ورحى الحرب الزبون تدور على ر أ س ه ت أ ك ل اعصابه وقلبه ونفسه خلال السنين الثمان لا بد من اياد بجانبه تدهده ولا بد من انامل ر ق ي ق ة ل ط ي ف ة تواسي جراحه ولو ب ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة والذين يقولون ان الجهاد الافغاني لا يحتاج الى رجال هؤلاء بعيدون عن واقع الحال ولم يعانوا ولم يخبروا الواقع الذي عشناه ولم يروا ا ل م آ س ي التي ر أ ي ن ا ه ا مما يعاني منها هذا الشعب الحرم ا ل ا ر و م ة ا ل أ ص ي ل العقد الذي أ ع ز الله به دينه ورفع رايته وشرع شريعته ورفع كل مسلم في ا ل أ ر ض به جبهته وهامته عاليه لقد عاد كل مسلم في الارض يشعر انه عزيز بسبب هذا الدين وما كان يشعر بهذا الشعور قبل ان يرفع هؤلاء ر ا ي ة الجهاد فوق ذ ر الهندوكوش وعلى اطراف جبال سليمان وانا اقول من خلال ت ج ر ب ة التي استمرت خمس سنوات أ ن الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي ا ل آ ن ب ح ا ج ة إ ل ى رجال أ ش د من حاجته إ ل ى المال و إ ن كانت حاجته إ ل ى المال ش د ي د ة جدا إ ن ه محتاج كثيرا إ ل ى المال ولكن حاجته إ ل ى الرجال أ ش د و أ ع ظ م و خ ا ص ة الدعاء الذين يعرفون كيف ي د ع و ن إ ل ى الله والخبراء الذين يمكن أ ن يصبوا خبراتهم في ب و ت ق ة هذا ا ل إ س ل ا م العظيم وفي هذه ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة الدعاه الخبراء العلماء ا ل أ ط ب ا ء المهندسون هؤلاء لا يماري أ ح د في ف ر ض ي ة العين عليهم في الجهاد الافغاني واما المجاهدون الجنود فهؤلاء كذلك من العالم الاسلامي سواء كانوا في جيش او خارج جيش اي مسلم يجب ان يكون جنديا لهذا الدين هؤلاء كذلك عليهم فرض عين لانه لا بد ان نعطي الذين سحقوا تحتر بين فكي ا ل ر ح ة ف ت ر ة من ا ل ر ا ح ة يلتقطون بها انفاسهم ويستعيدون بها نشاطهم ويشدون العزيمه مره اخرى على هذا العدو الغاصب الكافر ولقد اتفق جمهور العلماء في هذه ا ل ق ض ي ة انه اذا تعين الجهاد والجهاد متعين قبل أ ن يدخل الروس أ ف غ ا ن س ت ا ن وزاد ت أ ك ي د عينيته وفرضيته بعد أ ن شرع في هذا الدخول الذي داس به الحرمات ونال به من المقدسات واغتصب ا ل أ م و ا ل وذبح الرجال و ا ل أ ط ف ا ل واتفق العلماء كذلك بجمهورهم على انه في هذه ا ل ح ا ل ة يخرج الولد دون ابن والده والمدين دون ابن دائنه والعبد دون ابن سيده و ا ل ز و ج ة دون ابن زوجها بشرط ان يكون معها محرم و ب ع ي د ة عن ف ت ن ة النساء عن ف ت ن ة الرجال هذا الذي نص عليه كل الفقهاء الذين كتبوا في فصل الجهاد وكل المفكرين الذين كتبوا في باب الجهاد نصوا على هذه ا ل ق ض ي ة وما ر أ ي ت كتابا من الكتب نص على الجهاد وتعرض إ ل ى ف ر ض ي ة العين إ ل ا ونص على هذه ا ل ج م ل ة والجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي اليوم هو الهدف الوحيد الذي يمكن ه ان تلتقي عليه قلوب المسلمين في الارض جميعا وهي الارض التي تشد انظار المسلمين في مشارق الارض ومغاربها واثناء تجوالي وتطوافي في الارض ما ر أ ي ت القلوب ت ف و لسماع خبر كسماعها اخبار هؤلاء ا ل ش ع ت الغبر الذين اعز الله بهم دينه وربط بهم قلوب المسلمين في الارض جميعا كل الناس ي س أ ل و ن كيف الجهاد كيف المجاهدون ما ح ا ج ة المجاهدين كيف و ح د ة كلمتهم كيف قادتهم حيثما ذ ه ب كيف سياد كيف حكمه يار كيف فلان هذه الاسماء التي رفعها الله بسبب هذا الجهاد وذكرت بذكر من هذا الجهاد وكما قال الله عز وجل و إ ن ه لذكر لك ولقومك ولسوف ت س أ ل و ن لقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ ف ل ا تعقلون ف بسبب ا ل ق ر آ ن العظيم يذكر العرب وتذكر هذه ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة وبسبب الجهاد الافغاني الان و يذكر الافغان وتذكر هذه الاسماء التي اصبحت تناطح السحاب ة في تورتها وتجاوز الجوزاء في اتساع معرفتها على وجه ا ل م ع م و ر ة وتعيش مع كل مسلم مع قلبه مع اناته ودقاته مع انفاسه ولقطاته في منامه و ي غ ظ ت ه ان المسلمين اليوم قد التقوا في الارض جميعا على هذه ا ل ق ض ي ة وانتم ض ل ا ئ ع الجهاد وانتم رواد هذا القتال المبارك العظيم وانتم الذين قد من الله عليكم أ ن تكونوا طلائع قومكم إ ل ى هذا الجهاد المبارك و إ ل ى هذه ا ل أ م ة التي تحملت التكاليف التي نات بحملها الجبال ولم تستطع أ ن تحملها كبار الرجال وعلى كل حال فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن ت م رواد قومكم و إ ن الرائد لا يكذب أ ه ل ه والرواد في التاريخ يكونون نظيفين طاهرين صادقين امناء, أمناء على ا ل ا م ا ن ة التي ا ت م ن ه م الله عليها صادقين لانهم صدقوا الله بالخروج والمجاهدون صادقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة ثم شرع بذكر المجاهدين وثوابهم وجزل وعظيم ج ز ل و ثوابهم عند رب الع... عنده رب العالم ع ن د سبحانه وتعالى فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ن ت م وقد اختاركم الله وهو اختيار و ا ل ص ف ا ء وهو انتقاء واجتباه ليست ص د ف ة ع ا ب ر ة ولا ف ل ت ة ع ا ر ض ة انما هو قدر مقدور وغيب م ص ت و ر ان يختارك الله لحمل دينه ولتبليغ شريعته وقد يختارك شهيدا ويتخذ منكم شهداء لتكون شهيدا على قومك يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ي قد خرجت و ب ل غ ولتكون مشهودا لك يوم ا ل ق ي ا م ة بدمائك التي تنزو من جراحك فتشهد لك ب ا ل ش ه ا د ة ومشهود لك ب ا ل ج ن ة إ ن كتب الله لك ا ل ج ن ة بصدق ا ل ن ي ة و إ خ ل ا ص ا ل ط و ي ة أ ق و ل ويشهد لك ا ل م ل ا ئ ك ة والشهيد ما سمي شهيدا الا لهذه المعاني اما لانه يشهد مقعده عند اول من ا ل ج ن ة عند اول د ف ع ة من دمه او لان ا ل م ل ا ئ ك ة تشهد احتضاره وتحمل م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة روحه او لان الحور العين تشهد احتضاره وخروج روحه او لانه شهيد اي حي والشهيد والشهداء احياء عند ربهم او لانه مشهود له ب ا ل ج ن ة او لانه شهد على قومه ان ا ل ح ي ا ة ارخص من العقائد وان الدماء ادنى من المبادئ والقيم فيا ايها ا ل ا خ و ة لا بد ان تتعاهدوا ع ن ف س ك م ولقد ذكرنا لكم ان ا ل ش ه ا د ة م ك ا ن ة ع ظ ي م ة لا يعطيها الله الا لصفوه عباده وخيرتهم ويتخذ يختار ويتخذ منكم شهداء وقد ذكرنا في خ ط ب ة سابقه أن ونبهناكم أ ن النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء أ ش د ما تحمل بين جنبيك وهنالك أ س ب ا ب وعوامل تساعد النفس على غيها وطغيانها وذكرنا لكم على ر أ س ه ا أ ر ب ع ة أ س ب ا ب وعوامل منها الجهل و ا ل غ ف ل ة والهوى والشهوه وان كنتم لازلتم تذكرون فقد وقفنا عند الشهوه و ا ل ش ه و ة هي ميل النفس ونزوعها الى ما تريد وقد كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يتعاهدون انفسهم ويكبتون من شهواتهم لان ا ل ش ه و ة ت ب د أ بالمباحات ثم تدخل في المكروهات ثم تنتهي الى المحرمات ثم تنتهي الى الشرك والكفر ولقد كفر بنو اسرائيل بسبب شهواتهم بسبب عصيانهم وصغار ذنوبهم وكما قال الله عز وجل ذلك بانهم كانوا يقتلون الأنبياء, ويقتلون الانبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ب د أ و ا بالعصيان و ب د أ و ا بالاعتداء البسيط ثم انتهوا بقتل ا ل أ ن ب ي ا ء ذلك ب أ ن ه م كانوا يكثرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون ا ل أ ن ب ي ا ء بغير الحق بدات بالصغائر وانتهت بالشرك والكفر الاكبر وكما قال صلى الله عليه وسلم لعل الله السارق ة يسرق ا ل ب ي ض ة فتقطع يده ان والبيضة لا تقطع فيها اليد. يسرك السارقة ولكن تقطع ت ب د أ بالامور ا ل ص غ ي ر ة وتنتهي ب س ر ق ة ا ل ا م ة بكاملها وخيانه الشعوب باعظمها من اجل شهوته التي بين جنبيه التي يريد ان يروي بها اهواءه ويشبع بها نزواته واذا اتحدت ا ل ش ه و ة و ا ل غ ف ل ة كما يقول شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة شونت اصل كل سوء في النفس ا ل ب ش ر ي ة واذا التقت ا ل ش ب ه ة و ا ل ش ه و ة و ا ل غ ف ل ة فهي مصدر كل شر وكما يقول ابن القيم ان مصدر كل الشرور الشبهات والشهوات و ا ل ش ب ه ة لا تدفع الا باليقين و ا ل ش ه و ة لا تدفع الا بالصبر وبالصبر واليقين تنال ا ل إ م ا م ة في الدين و ق ر أ ا ل آ ي ة وجعلناهم أ ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون و أ ع ظ م الشهوات ثلاث و أ ك ث ر الفساد من هذه الشهوات وعلى ر أ س ه ا ش ه و ة السلطان و ش ه و ة النساء وشهوته والغنى ش ه و و الكثير ا ل ف ا ع ش الذي لا يؤدي ا ل إ ن س ا ن حقه ولا يؤدي ز ك ا ة أ م ا ش ه و ة السلطان فلقد عرفت من خلال خبرتي أ ن أ ع ظ م خطر على النفس هو ش ه و ة العلو في الارض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 لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر حبة من مثقال ذ ر ة من كبر ولا يدخل النار يعني على ا ل ت أ ب ي د من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من ايمان فقال احد ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه ح س ن ة ونعله حسنا اذلك من الكبر قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق جحوده وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم وحب العلو في الارض ملازم لهاتين لا يمكن ان ينفك عنهما لا يمكن ان ينفك عن جحود الحق وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما وعلوا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة ا ل م ص س د ي ن وانظر معي يا اخي كيف يربط الله عز وجل في كثير من الايات بين الفساد وبين العلو م تلك الدار ا ل ا خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا وهنا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين فالافساد في الارض معظمه وبدايته ومنبعه من حب التسلط في الارض من حب العلوم من حب الكبر والظهور وهذا ي ب د أ من ادنى المستويات الى اعلى المستويات حيث يتكون هناك ع ق د ة الاثام ومنبع الشرور ومستنقع الفتن وكما قال كما قال ابن ب س ع و د او ح ذ ي ف ة رضي الله عنهم ان على ابواب ا ل ص ل ا ط ي ن مبارك كمبافتا كمبارك الابل وكانوا يحذرون يحذرون من الورود على السلطان ان لم تكن في نفسك ان تنصح وتزجر وان لم يكن في نفسك الترفع عن د ن ي ا لا بد من هذين الشرطين اذا اردت ورود ابوابهم والولوج عليهم فلا بد لك من ق ض ي ت ي ن الترفع عن اموالهم وعن اعطياتهم لان كلامك يسقط في ا ل ل ح ظ ة التي يسقط فيها الدرهم من يد السلطان الى يدك وكما قال الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله وقد جاء ابراهيم باشا الى ب ل ا ج س ا م وكان الشيخ سعيد حوله م ج م و ع ة من تلاميذه يعلمهم ودخل ابراهيم باشا المسجد وبقي الشيخ سعيد مادا رجله ودخل وخرج ابراهيم وهو ي ش ط ا ط غ ي ظ ا ويغلي من الغضب و أ خ ذ سره التي لوي طالما لويت لها الاعناق وعنت لها الجباه هذه السرر التي يسر فيها دين الله و ي خ ب ا ه دفع س ر ة الى احد حجابه وقال ا ل ك ه ا في حجر الشيخ فجاء و ع ل ق ا ه ا في حجر الشيخ سعيد فرفع الشيخ سعيد في يده وناولها للحاجب وقال كل سيدك إن ان ل رجله لا كل ذ ي يمد يمد يده سيدك إ الذي يمد رجله لا يمد يده وهم ينظرون إ ل ى الناس الذين ي أ خ ذ و ن من اموالهم بشهواتهم ونزواتهم و إ ر ض ا ئ ه م و م ه ا د ن ت ه م على باطلهم والسكوت على ظلمهم ينظرون إ ل ي ه م كالدواب التي تجمعها ح ز م ة ب ر س ي ن وتفرقها ص ي ح ة من صيحات ش ر ط ي ن دخل المنصور على سفيان الثوري فقال له يا سفيان ما حاجتك قال هل تعطيني, تعطيني اياها قال نعم قال لا ت أ ت ن ي حتى أ ر س ل إ ل ي ك ولا ترسل إ ل ي حتى أ ط ل ب فقال المنصور وهو يلم أ د ي ا ل ه عائدا كل الطيور علفناها فالتقطت إ ل ا سفيان انهم طيور إ ن ه م ينظرون حتى إ ل ى العلماء انهم ت ج ا ج مزارع يربونهم على طعامهم ويذبحونهم متى ش ا ء على اقدام شهواتهم وعلى مذابح نزواتهم ولقد عرف السلف هذا عرفوا هذا تماما وادركوه من اعماق قلوبهم ويوم ان وقف سلمان بن عبد الملك على أ ب ي حازم سلمه بن دينار قال يا أ ب ا حازم ما بالك لا تاتينا قال أ ع ا ذ ك الله من الكذب يا أ م ي ر المؤمنين من اثم متى أ ع ر ف ك حتى أ ز و ر ك ثم قال له يا أ ب ا حازم ما بالنا نكره الموت ونحب ا ل ح ي ا ة قال ل أ ن ك م أ خ ر ب ت م أ خ ر ا ك م و أ ع م ر ت م دنياكم فتكرهون الانتقال من العمار إ ل ى ا ل ق ر ا ب فمد أ ح د ا ل ح ج ب ة يده على عظمت ع سيفه ل نقطه سيفه قال دعني أ ض ر ب ع ن ك ه يا امير المؤمنين فلقد نال منك فصاح به أ ب و حازم ا ذ ك ت إ ن م ا أ ه ل ك فرعون هامان ثم قال نصحه نصائح ك ث ي ر ة وقال له إ ن آ ب ا ء ك قد أ خ ذ و ا هذا ا ل أ م ر بالدماء فالزم ا ل ر و ي ة واتق الله في ا ل خ ش ي ة والحازم فحملها أ ب و حازم ونظر إ ل ي ه ا وقال هذه ثمن ا ل ن ص ي ح ة الخمر والخنزير والدم أ ح ل علي من هذه الخمر والخنزير والدم احل علي من هذه عدها اعدها الى سيدك لتكن في ايدي اصحابها المستحقين ولذلك كانوا يخشد ا ل ذ ي ن اتخذوا دينهم لهوا ولا ع ب ا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا واذا ر أ ي ت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ي ن س ي ن ك الشيطان ن فلا الذكرى القوم ل ل ا ا تقعد بعد مع م ظ ي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين, فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي هذه ح ج ة على الذين يجيزون ل أ ن ف س ه م الدخول ل ل ص ل ا ط ي ن دون تذكير ودون أ م ر بمعروف ونهي عن المنكر إ ن م ا الدخول للذكرى وبعد الذكرى فلا تقعد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين و أ خ ط ر ما يمكن أ ن يهجم على القلب البشري هو ش ه و ة السلطان ر أ ي ت ه ا لدى المسلمين ولدى الكافرين و ر أ ي ت ه ا من أ خ ط ر الشهوات و ر أ ي ت ه ا مزقت ا ل أ م م والجماعات وكم من جمع قد اتلف على الله فرقه حب الظهور و ا ل س ي ا د ة كم من م ج م و ع ة سريبة شتتتها اهواء فرد واحد يريد ان يتسلط عليهم بغير حق هذا في المسلمين واما في المسلمين وعلى مستوى دون مستوى السلطان بكثير فكيف اذا وصل الامر ان يتجمع بين يدي فرد واحد السلطان والمال جميعا وتصبح ل ق م ة الناس كلها بين ي د ي يجيع من أ ر ا د ويمنح من أ ر ا د وينعم على من أ ر ا د ويحرم من أ ر ا د هنا ا ل ف ت ن ة ا ل ف ت ن ة الكبرى لنفس هذا السلطان والفتنة الكبرى للبعث ا النفوس قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أ و ت ي قارون إ ن ه لدو حظ عظيم وقال الذين أ و ت و ا العلم ويلكم ف و ا ب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا وما يلقاها إ ل ا الصابرون ولقد قل الذين أ و ت و ا العلم قل الذين يذكرون في هذه المواقف قل الذين لا يبيعون دينهم بثمن العنز لقد قلوا وشحوا حتى أ ص ب ح ا ل طريق الحق م ق ف ر ة إ ل ا من ا ل أ ن س بالرحمن وببعض الخلان الذين عاهدوا ربهم على السير على هذا الطريق مع ق ل ة السالكين وتجنبوا طريق ا ل ع ا م ة والغواء أ ص ح ا ب النزوات والشهوات مع ك ث ر ة الهالكين يا ايها ا ل ا خ و ة هذه جعل هذه ا ل ش ه و ة جعلت بعض الناس يدعون ا ل أ ل و ه ي ة ب ا ل أ ر ض وهؤلاء الناس الذين يتسلطون على رقاب الناس يصل بهم ا ل أ م ر من خلال النفخ ا ل إ ع ل ا م ي الذي لا ينهي صباح مساء وليل نهار أ ن يبرز الصور ويبهر الظلم عدلا ويبين المساوئ حسنى لازالوا ينفخون بهذا القدم الصغير حتى ي ج ع ل منه عملاقا ليحل محل ا ل إ ل ه في ا ل أ ر ض ولا يمكن أ ن يطاع أ ح د إ ل ا بعد أ ن ينفخ نفخا يشعر الناس أ ن ه الرجل الذي, الذي يلهم و إ ذ ا خطب خطابه في تلفاز أ و من خلال مذياع وقد كتب له أ و هو قال كلمات قد لا يعلم ماذا قال ت ب د أ الصحف تحلل الخطاب التاريخي المجهور اسابيع م ت ت ا ل ي ة ماذا احتوى من الحكم وماذا ظن من الفوائد وماذا خطط ل ل ا م ة في مستقبلها والله يعلم ان الرئيس بريء من معرفه ة ذ ا عندما قال هذا ا الان من معرفة هذا حتى بعد التحليلات وبريء بعد معرفة التي ي حتى حتى ح ل ل من ه الذين يبيعون دين الناس بدنياهم بل بدنيا غيرهم وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل من الملوك قال الزهاد قالوا من ا ل س ف ل ة قال الذين ي أ ك ل و ن بدينهم قالوا من سفلت ا ل س ف ل ة قال الذين يصلحون دنيا غيرهم ب إ ف س ا د دينهم يصلحون دنيا غيرهم بافساد دينهم أ ق و ل و ايها أ ا ل ا خ و ة وليست ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة السلطان ا ل أ ك ب ر و إ ن كان يصل به ا ل ع م ر أ ن يقول أ ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتي أ ف ل ا تبصرون أ م أ ن ا خير من هذا الذي هو مهين موسى عليه السلام الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أ ل ق ي عليه أ س و ر ة من ذهب أ و جاء معه ا ل م ل ا ئ ك ة مقترنين فاستخف قومه ف أ ط ا ؤ و ه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين ولا يمكن أ ن يطاع الرئيس إ ل ا ب خ ف ة الشعب وخفقهم لا يمكن ان يعتلي هؤلاء على اكتاف البشر ويقعدون على حناجرهم يذبحون الشعوب على اقدام ن ذ و ا ت ه م وعلى مذابح شهواتهم الا ب ا ع م د ة من اهل الباطل وهذه ا ل ا ع م د ة ما اكثرها التي تسند الخجب تسند ترا ايه كما قال الله عز وجل ك أ ن ه م خشب م س ن د ة يحسبون كل ص ي ع ة عليهم فاذا ر أ و ا ملتحيا في الطريق جاء اليهم ا ل ح ا ش ي ة التي تلعق الطناجر و ت ج ل الصحون مقابل بيع دين الله جاءوا المتدينون اليهم لقد كثر المتدينون انظروا ان هؤلاء خطر عليكم ان هؤلاء سيفعلون بكم انتبهوا لقد كثرت الجلابيب انتبهوا اجتمعوا خططوا اعملوا خ ط ة ل م ك ا ف ح ة التطرف الديني ل م ك ا ف ح ة التزمت ل م ك ا ف ح ة ا ل ق و ط اذ ربوا جيلاً, جيلا مرنا ي دينه مقاطي يمط على اهوائكم ويتسع على شهواتكم وهاتوا هاتوا لكم علماء يفتونكم كما يريدون ويفتنونكم وبالنار انتم وهم تلقون نعوذ بالله نعوذ بالله من ا ل ف ت ن لولا ينههم الربانون عن قولهم ا ل إ ث م و أ ك ل ه م السحت لبئس ما كانوا يصنعون و ك ا ن ذبح من العلماء وانشرق من المفكرين بفتوى من شيوخ بل أ ك ب ر شيوخ ا ل أ ر ض وما اعدم سيد ق ط ب الا بفتوى من شيخ الازهر بعد ان كتب ا ل ا ي ة انما جزاء الذين يحادون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وما قتل عبد القادر العودي ومحمد ص ر ى الله عليه وسلم وابراهيم الطيب وغيرهم الا بفتوى من شيخ الاسلام لقد ج ا ء و ا الى الشيخ محمد الخضر حسين ليفتي بضلال هؤلاء وجواز قتلهم و ت ج ن ه م قال معاذ الله وفي هذا العمر ان اشتري الجحيم ببيع ا ل ج ن ة فاقالوه وقد كان شيخ الازهر ينتخب انتخابا ويختار اختيارا من قبل العلماء فكان لا ينجح الا الصادقون ثم نصب عليهم شيخ اخر بقرار من ر ئ ا س ة ا ل ج م ه و ر ي ة و ا ل ق و ة ا ل ث و ر ي ة و ا ل ع ص ب ة ا ل د م و ي ة قالوا عن فلان وهو عند ربه هذا هو شيخ الازهر ونكف عن ذكر اسمه وخرجت الفتوى التي ق ر أ ت ه ا إ ن حكم ا ل إ خ و ا ن المسلمين معروف في الشرح انهم ر ج و لا تقبل ل توبة إنهم خارجون م ق ب و لا ولكن ل تقبل لهم توبه ة من أي دين أي جاء ب ا الآية حسب أهوائه وشعواته إلا الذين تابوا وقد تأول قبل أن تقدروا أن عليهم حسب من فاعلموا ان الله غفور رحيم وقال هؤلاء لم يتوبوا الا بعد القبض عليهم وبعد القائهم السجن, إلقائهم السجن وهم رهن القيود فلا تقبل لهم توبه واعدم عبد القادر عودي بهذه الفتوى مع شيخ ا ل أ ز ه ر في كانون ا ل أ و ل س ن ة الف و ت س ع م ا ئ ة واربع وخمسين وعلى ا ل أ ع و ا د أ ع ن ا ق إ ل ي ه ا الحور تشتاق تغني وهي تستاق لمصرئها ا أ ش ف ا ق وملء الموت إ ش ر ا ق على ا ل أ ع و ا د فرسان هم و بالليل رهبان وملء الليل قران إ ذ ا هتفوا به لانوا فدمع العين ركراك سقوا ا ن ج ل ت ر ب ا ل وداسوا جندها قتلا وسل صهيون كم أ ب ل ى كتائبها فما أ غ ل ى د م ن في الله يراك فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة انتبه ان هذه ا ل ش ه و ة ا ل خ ط ي ة وقد تلبس عليك كثيرا ما تضلك عن الطريق وكثيرا ما تزيغك عن الحق وكثيرا ما تبعدك عن ا ل ج ا د ة انتبه اليها وابتعد عن الظهور وكم قصم الظهور من ظ ه و ر لان حب الظهور يقصم الظهور انتبه ولا يهم انك بروز او ح ي ا ة بين ا ل ع ا م ة وقد كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله إ ذ ا صار في الشارع يسير بين الحمالين والعتالين حتى لا يشار إ ل ي ه بالبنان يا ايها ا ل ا خ و ة تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا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 و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ومن ح ك م ة الله ونعمه أ ن ه ما ت و ض ع أ ح د لله إ ل ا رفعه وما أ ح ب أ ح د ا ل ر ف ع ة إ ل ا أ ذ ل ه الله و ض ع ه ولقد سبقت ا ل ع ض ب ا ء ن ا ق ق رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود اعرابي وكانت ا ل ع ض ب ا ء لا تسبق فشق ذلك على ا ل ص ح ا ب ة أ ن يسبقها قعود الاعرابي فقال صلى الله عليه وسلم مذ بمثل هذا الحديث ولذلك ابتغ التواضع يرفعك الله و إ ذ ا أ ر د ت العلو وضعك و الله ابتغ العيش بين الناس واياك والتميز فان الله لا يحب العبد المتميز في حديث صحيح واياك والترفع عن الناس واياك وازدراءهم وكفى بالمرء إ ث م ا ان يحقر اخاه المسلم وقد يكون هذا الذي تزدريه بين جنبيه اسد مزير يعدل ملء من الارض منك وكما قال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء ا ل أ ر ض من ذاك عندما س أ ل ا ل ص ح ا ب ة عن رجل فذكروه خنحري إ ذ ا خطب أ ن يزوج و إ ذ ا قال أ ن يسمع و إ ذ ا أ م ر أ ن يطاع ثم مر رجل رات الهي فقير الحال فقال ما ر أ ي ك م فقالوا حري إ ن قال أ ن لا يسمع فبعدها قال صلى الله عليه وسلم خ... هذا خير من ملء ا ل أ ر ض من ذاك فقال العلماء والفقهاء لا يوجد أ ي صنفين من ا ل أ ش ي ا ء يعدل أ ح د ه ا أ ل ف ا أ و آ ل ا ف ا من صنفه الا من ا ل إ ن س ا ن فقد يعدل ا ل إ ن س ا ن م ن ا ل أ ر ض من جنسه ويا ايها الاخوه اقول ان حب العلو في الارض يجعل بعض الناس يدعون الالوهيه فيشرعون للخلق بغير شرع الله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله يغيرون ع ك م الله يغيرون كتاب الله يغير يناقضون س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشريع بما أ م ل ك عليه شياطينهم وبما زينته لهم حواشيهم و أ ه و ا ؤ ه م والتشريع إ ن م ا هو لله وحده وكما اتفق الاصوليون أ ن الشارع هو الله عز وجل وحده والرسول صلى الله عليه وسلم انما اخذ الاثم من الله بالتشريع وانما حق التشريع لله وحده فمن شرع للناس بغير ما انزل الله فهو يدعي ا ل ا ل و ه ي ة سواء نطط بها او لم ينط ط ومن اطاع هذا التشريع فانما هو عبث للبشر سواء نطق ب ا ل ع ب و د ي ة او لم ينطق وعندما قدم هولاكو قانون ج ن ك ي س خان ا ل ي ا س ق ل ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة لتطبقه وقف العلماء ورفعوا ا ل ي ا س ق وقالوا من حكم بهذا الكتاب فقد كفر ومن تحاكم اليه فقد كفر يقول ابن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة عن الياسخ يقول اخيرا فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد ا بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع ا ل م ن س و خ ة فقد كفر فكيف بمن تحاكم الى الياس إلى وقدمها عليه على الاسلام لا شك ان هذا يكفر بإجماع, باجماع المسلمين فمن شرع ولو تشريعا واحدا بغير ما انزل الله فقد خرج من دين الله عز وجل ومن اطاع هذا التشريع فهو عبد لهذا العبد سواء نطق ب ا ل ع ب و د ي ة او لم ينطق فمن سننا كونان قال ان ع و ك و ب ا ت س ت ر ق شعران وقال والله عز وجل يقول ف ا ق ط ع ي د ي ه م ا فهو يدعي ا ل و ل و ه ي ة سواء نطقها ب ام لم لانه يابنو ان ت ش ر ي ع ه خ ي ر من ت ش ر ي ع ا ل ل ه و ان ق و ل ه ا ح ك م م ل ك اوكولا ا ل م ح د م المفصل و ل ذ ل ك من قال إ ن ع ق و ب ة السارق شهران لا يفترق عن الذي يقول إ ن ص ل ا ة المغرب أ ر ب ع ركعات هذا غير حكم الله وهذا غير حكم الله هذا كافر ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة وهذا كافر ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة فانتبهوا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة للذين يغيرون شرع الله و أ ع ظ م ب ل ي ة حلت البشر هي أ ن ه انتصب من بين الناس أ ن ا س ا يدعون لانفسهم حق التشريع ويعطون لانفسهم حقوق ا ل أ ل و ه ي ة التي تفرد بها رب ا ل ع ز ة ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م فلا بد أ ن يكون التشريع من الله. من الله ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أ و من ا ل س ن ة أ و من ا ل إ ج م ا ع أ و القياس هذه المصادر التي اتبقى عليها العلماء ط ي ل ة التاريخ ا ل إ س ل ا م ي كله ومن شرع بغير ما أ ن ز ل الله فهو كافر خارج من ا ل م ل ة باتفاق أ ئ م ة المسلمين وحق التشريع هو الذي يعطيهم حق ذبح ا ل أ م م هو الذي يعطيهم حق نزع ا ل أ م و ا ل هو الذي يعطيهم حق التوسع بالشهوات لان القوانين تحليهم ويتكلمون ا باسم القانون وينطلقون من منطلق الدستور والدستور ولذلك بعض القوانين تنص على ان فلانا يعني الحاكم الاول فوق الدستور اي انه لا يطبق عليه دستور ولا قانون و ا ل إ س ل ا م ليس فيه أ ح د فوق الدكتور ليس فيه أ ح د فوق القانون كلهم يخضع ل ش ر ي ع ة الله وكلهم عبيد يجب أ ن يتحاكموا إ ل ى ش ر ي ع ة الله عز وجل ولذلك إ ذ ا ر أ ي ن ا في كل مكان في الارض ا ل آ ن محاكمات للشباب المسلم يزجون بهم في اعماق السجون كلما تجمعت ف ئ ة ا ل مسلمه من الشباب الذي يسحق تحت نير الظلم والطغيان اذا عبروا عن الامهم واذا علوا وهم يلفظون ع ن ق ا ذ ه م جاءت عقابين وجاءت داعت ا ل ز ب ا ن ي ة تختص منهم و ت أ خ ذ ه م في لحظاتهم في ل ح ظ ا ا ل ا خ ي ر ة اخذ ا ل ز ب ا ن ي ة بظلم واستكبار في ا ل أ ر ض فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين و ع ا ق ب ة الظلم و ق ي م ة وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وما من شيء ينتصر الله به في الدنيا مثل الرحم ة ومثل ظلم الحقوق ينتصر الله ل أ و ل ي ا ئ ه وينتقم ل أ ح ب ا ئ ه من أ ع د ا ئ ه و إ ن كان هؤلاء الظالمون صوت الله في ا ل أ ر ض ينتقم بهم من الظالمين ثم ينتقم منهم جميعا يا أيها في كل مكان الآن صيحات إياكم تزمت يأتون بالمشايخ ليفتو كيف يمكن الدين كيف الإخوة مكان الآن الإعلام انتبهوا مكافحة التطرف محاربة الجهاد كل للتطرف يمكن تزمت ان معظم المحاكم ا ل آ ن في ارض ا ل ك ن ا ن ة ان تهمتها الاولى هي الجهاد يحاكمون الشباب على ت ه م ة الجهاد ي ع د م و ن ه م على ت ه م ة الجهاد يسجنونهم على ت ه م ة الجهاد فاي استكبار في الارض اعظم من هذا الفساد يصبح عدلا والجهاد يصبح ظهورا في الارض وخروجا على السلطان ويعتبروا فاعله مجرما يؤخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م ويساق إ ل ى ا ل أ ع و ا د والمجانب في كل مكان لا أ د ر ي ما أ س ب ا ب تخوفهم من هذا الشباب الراجع إ ل ى الله العايب إ ل ى ربه المخبت إ ل ى خالقه وبارئه ما بالهم ينتفضون ولا ينتفضون من جماثير الشباب التي غرقت في ج ه و ا ت ه ا والتي غاصت في ن ج و ا ت ه ا تنطلق في كل مكان ا ل ع ر ض في كل مكان في العرض تروي شهواتها وهم منها لا يخشون ولا يرتعدون انما يرتعدون من ل ح ي ة اذا طالت ومن جلباب اذا نثر ع و ر ة ا م ر أ ة م س ل م ة وتوضع له الخطط ويجتمع له الوزراء ويلتقي له الانتربول الدولي ويلتقون له في بلاد الكفر وفي بلاد ليخططوا في كيف يمكنوا له بلاد الكفر بلاد الاسلام ي كيف ا التطرف ا ف ح ل د ن ي ي ك يمكن ان ي ك ا ف ح ا ل ا س ل ا م باسم التطرف الديني وباسم التزمت وباسم التقوقع وباسم الانخلاق يريدون شبابا منطلقا من شعب مع ن شهواته وكما قال لي ملحق لاحدى لأحد الدول لقد جاءني في ل ي ل ة و ا ح د ة في امريكا ث ل ا ث ة عشر شابا جاء بهم البوليف مصابا بالسيلان ولغوا جميعا في ا م ر أ ة و ا ح د ة اصيب م ص ا ب ة بالسيلان هؤلاء لا يشكلون خطرا على السلطان لا يشكلون خطرا لانهم اغرقوهم باهوائهم وشهواتهم واما الشاب الذي هو درع امته وحصن دولته وبناء و بلده ن ا ء ب هو الحصن الحصين والركن الركين الذي ت ل ج أ اليها الامه, تلجأ إليه الأمة اذا اخذت ب ق ن ا ق ه ا الخطوب واذا ا ش ت ت ت علي ا ل ع ز م ا ت هؤلاء يكافحون وبمن بالمخالب و ب ا ل ا ض ا ف ر التي نصبها اعداء الله في بلادنا تمزق احشاء كل مسلم و ت أ خ ذ بامعاء كل مؤمن ان التطرف الديني هو التزام بدين الله عز وجل ليس هنالك تطرف ان التطرف من الظالمين ان التطرف من الطغاه ان التطرف من هؤلاء الذين يظلمون الناس بغير حق ام الشباب الذي يريد ان يسترد بلده بالجهاد الذي يبحث عن ط ر ي ق ة يؤدي فرض الاعداد من اجل ان يحمي بلاده من اليهود كل الكفر ي في ه و د الزاحف ل ل مكان ومن ك ا الزاحف من الغرب و من, من, من البحر د ع ا ا ل ز ف ة من ا ل ش ومن المتوسط ي ه و د الزاحفة ن من الغرب البحر ا ل م هؤلاء لا يشكلون خطرا لا يشكلون خطرا على اهواء اصحاب الهوى ا ء و ع ل ظلم الظالمين انما الذين يسكنون الخطر الدرع الحصين والركن الرقيم و والح... ا ل ج د ا ر المتين الذي ت ل ج أ اليه الامه في ازماتها وتحتمي بها في كرباتها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمتضعفين والنساء والولدان الذين يقولون يحموا ولم يحموا ودماعنا الرجال الذين ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها الذين لم يحموا اعراضنا كنتاء ولم يحموا دراءتنا لم كأطفال من من هذه ابي ولم يحموا شيخوختنا ك أ ن ا س طاعني في السن يدبون الى الموت دبيبا هؤلاء هؤلاء ظالمون ربنا اخرجنا من هذه ا ل ق ر ي ة ا ل ظ ا ل م ة اهلها الشعب الظالمه ل و اهلها الحرمات ولم ي ص و ن ا ل م ق د س ا ت ولم يحموا أ م و ا ل المسلمين من السبي ومن ا ل أ خ ذ من قبل أ ع د ا ء الله عز وجل وهذه ع ق و ب ة من الله عز وجل وما ترك قوم الحكم بكتاب الله و ب س ن ة نبيه إ ل الا ج ع ل ل ه إ ل الله ص ى ا ل عليهم عدوهم ف ي أ خ ذ بعض ن ا في ايديهم فإياكم أن تنخدعوا بمضلات الفتن ب أ ب و ا ق ا ل إ ع ل ا م التي أ ض ل ت الناس جميعا والتي حولتهم إ ل ى غوغاء وكما يقول أ ح م د شوقي جرب ّ الفتوهان فيه وانقل الزور عليه ياله من ببغاء عقله في أ ذ ن ي ه لا يفكرون عقله في ا ل أ ذ ن كل ما تسمعه أ ذ ن ه فهو الحق وهو صحيح كونوا مع ل ي ن ن ف س ه مع لحماية الله كل قولوا مكان م دين في ونصرته الشباب المسلم ق و ل و ا مع التجمعات ا ل ا س ل ا م ي ة ق و ل و ا مع ا ل د ع و ة ا ل ا س ل ا م ي ة ق و ل و ا مع الحركات ا ل ا س ل ا م ي ة هذا موقفكم ا ض ح ي ح وهذا مكانكم الذي به تتردوا وتحت ظله تنشاون ن ش أ ة س ل ي م ة ص ح ي ح ة قويمه يحبها الله ويرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم و ع ل م و ا ان الله صلى وسلم على نبيه قديما وقال تعالى ولم يزل قائلا ع ل م ا وامرا حكيما تنبيها لكم و ت ع ل م ا و ت ش ي ف ا لقدر نبيه و ت ع ظ م ا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما ب ا ر ك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم س إلى يوم اللهم, اللهم, اللهم, اللهم, اللهم, اللهم, الله اللهم احمد شباب المسلم في كل الارض اللهم فرج عن المسلمين في كل الارض اللهم احمد شباب المجاهدين في انحاء البلاد الاسلاميه وفي كل بلد في ا ل أ ر ض يا رب العالمين